الم تصلي بهذا الجامع ابعتك صلاه الجمعه والجمعه واجبه على الاغراض انها تصح وهذا يؤيد الكارب انها تصح والاثم على الظالم الذي اغتصبها الدليل على صحتها مع التحريم هذا الحديث جعلت لي الأرض ناس جداً وطهوراً وذلك لأنه عاماً بأن جميع بقاء الأرض التي لم ينعى الصلاة بها كالأرض التي ونعبها أنها يتصح الصلاة بها وهذه ارض طاهره نظيفه وان كان مجيئها او اصلها مظلوم لا تصح الصلاه ثانيا المقبره لا تصح الصلاه فيها يعني التي فيها قبور جاء الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انهاء على الصلاه في المقبره والحمام دل ذلك على انها لا تصح في المقبره وهذا الحديث ايضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا فلا تتأخذ الكبور مساجد فأني أنهاكم عن ذلك الا أكثر الفقاء يقولون أنها مظنة النجاسة بتأثرها بصديد الموتى وروائحهم هكذا لان الميت بعد ثلاثه تظهر له الرائحه والرائحه قد تتشربها الارض وقد تظهر الرائحه على وجه الارض وان كان ذلك نادرا فلاجل ذلك عللوا بهذا التالي انها مظنة النجاسة حل هذا التهليل لماذا نحيان الصلاة في قبر الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم الآن أولئك اذا مات بهم الرجل الصالح او العبد الصالح ابنوا على قبلهما مسجد وصوروا ليتلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله ألا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبر انبياءهم مساجد الان الله يهودنا صار اتخذوا قبر انبياء المساجد وقد علم ان الارض لا تاكل عشاد الانبياء ولا تكون العلة متحققه ويتغير الارض بصديق الموتى هذا التهليل ليس صحيحا ولذلك ان شيخ الاسلام ابن تيمية اولئك هل سمعتم او كلامه فاقتضاء الصراط المستقيم وغيره ان الاله مخافه الغلو وذلك لان من اجل الصلاه والقبور ان لم يؤمنوا ان يتخذوا ذلك الميت وسيلة ويعتقد انه يرفع الدعاء هو انه يسبب مواعظه الصلاه يتم يقول بهم ذلك الى انهم يتوسلون به يا سيدنا اقبل صلاتنا اشفع لنا بمواعظتها فيقول ذلك الى وقوع الغلو ثم وقوع الشرك هذا هو الذي اختاره الشيخ وتوسع في ذلك كذلك هذا الحديث رواه ابن ماجه وتعمله عبد الرحمن ابي مسند عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ان يصلى في سبع مواضع المزبلة والمجزرة والمقبره وكارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن العبل وفوق أهل بيت الله تعالى وزادوا الحش المزبلة التي يلقى فيها الزبالات النفايات هذه الزبالات والاسمده لا شك انها مستقبله ان يصلي على هذه الاسمده وفي هذه الزبالات يكون قلقا عندما ينظر الى تلك الكمامات وتلك النخيات التي يتكذبها كل انسان اكل ولو تحقق انها طاهرة ان بعض الكمامات تكون طاهرة اني طاهره طاهرة ولكن لما كانت قمامات ملكات بعد استعمالها ونحو ذلك أكانت مستقررة ولا تصل صلاةها لأنها تشوش ثانيا المجزرة المجزرة هي التي تسبح فيها الدواب الإبل والغنم والبكر وما أشبهها لأن الهادة أنها تتلوث بالدماء وتلقى بها الفرث والصديد ونحو ذلك لا تكون نجسة أو تكون مستقدرة إذا كانت فيها تلك الآثار آثار الدماء والفرث وما أشبه ذلك يمكن أنها إذا نظفت الصحة الصلاة فيها الان المجازر التي فيها الرياض في غيرها إذا انتعون الذبح وسلخ الدواب وتقطيعها اجاء عمالا وغسلوها غسلوا تلك الدماء ونكروا ذلك الفرد وتلك المخلفات الارض تكون مبلطة او مسمتة هتصبح نظيفة ليس بها اثر وقد تكون واسعة قد تكون 20 متر في 20 او 30 في 30 وقد يحتاج الى الصلاة فيها اذا كانت بكل مسجدنا تلعى المسجد يوم جمعة او نحوها الإلة أنها موامة النجاسة فإذا غسنة نضغت زالت الإلة وصاحتها الصلاة ولو تذكر أنه قد يزبع بها كذا وكذا من البهائم ما دام أثر تلك الغسالات وتلك الدماء قد زال فأنا رأى لا بس فكاريات الطريق ممر الناس الصلاة بيه تكون جائزة ويكون نظيفا ولكن لأجل ممر الناس يمرون أمام المصلي وخلفه وعن جانب ايه ودائما انشغل قلبه يكل ممر هذا إن نحوه تهدي بذلك قلبه فلا يقبل الى صلاته حتى تكون صلاته ان اقصة لأجل انه يتشوش فكره وذهنه ويشغل كلبه هذا هو السبب لو قد ان انه المكان واسع ولم يجد الا هذا المكان صحه الصلاه الان تشاهدون الطرق الواسعه طريق الحجاز وطريق القصي ونحوها مشبكه من الجانبين ومن الوسط الناس يضطرون الى جهه الوقت ان ينزلوا عن محجه الطريق ويصلوا أي صلاة حمر وقتها ولا يتمكنون أن يخرج وراء الشباك فمثل هؤلاء معذرون ولأنهم ليس على محجه الطريق التي أمر السيارات إنما هم لي جانب ليس هو ممر عادة إنما هو التوسعة ولأجل إياك بما يريد لقوف الخمام يراد به البيوت التي تحفر لأجل التنظيف ولأجل الاقتصال فيها وتكون فيها مياه ساخنة تتخذ الميلاد الباردة كنصر والشام العراق وكذلك تركيا وتلك الميلاد يضطرون اليها عبارة عن ارض محكورة يحفظون بانه ستة امتار وثمانية امتار ويبنون فيها يعني يسقفون الثلاثة الانتار التي تل الماء ثم يسقفون الانتار التي التي تلت الارض الأرض ينزل الذي يريد ويستهم ويتنظف يجد مكان واسع يخلق فيه ذيابة ويلبس يلبس خاصة خاصه كازال او نحوه ثم ينزل الى الارض التي فيها الماء يجد ماء ساخنا نظيفا يستحم به قد يكون هناك عظما ينفذه ويذلك جسده يحتاج الى ذلك لماذا نريد الصلاه فيه لانها تكشف في الاوراد ولان المياه التي تستعمل فيه وان كان لها مجراء لكنها تكون وسخة اكديها كثير من العلماء دخول الحمام ذكر ذلك في كتبهم ولكن شيخ الاسلام ذكر انه ضروره لان هناك من لا يكتب الا ان يسخن الماء فيتاج الى ان يذهب الى تلك الحمامات ليستحم فيها وليتنظر كانت موجودة بعضها في المدينة المنورة وقبل عشرين وخمسة عشر سنة انزل ذلك الحمام وصلت وتعسيات الحرم هي تسميه اللي لانها ميغتر فيها لكن الحمامات التي ذكرت الحديث التي ذكرت في خطب الوكه يراد بها الحمامات الارضيه هكذا هكذا لك مواطن الابل اي نباركها. التي تبيت فيها وتبقى فيها مدة شهر شهرين سنوات عادة انهم على الابل يجعلون لها مكان خاص تبرك فيه وتبيت الليل لماذا نحيان الصلاة بمعنى مبارك الابل ان لبابهم وأنها ما هو الشياطين لأنه واضح حديث إن على ذروة كل بعيد شيطان وحديث آخر إنها جن خلقت من جن وحديث آخر إن الخضارة وغلو الطابة إذ الفدادي أصحاب العبل والسكينه في اهل الغنم هكذا عللوا ولكن هذا شيء غير محسوس الشياطين قد تقوم في كل مكان النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه الشيطان وصن وهو يحمل كذلك الشيطان والشيطان اخبر صلى الله عليه وسلم يعني أنه يأتي الإنسان وأنه يجد منه مجرى الدم وأنه يذكره في الصلاة وأنه يذكر كذا يذكر كذا, كذا. إذا كان كذلك فكيف يقال إنه, أنه انا لانها مكان الشياطين الشياطين في كل مكان لا بد أن يكون هناك الا علّة لبعضهم أنها مظنة النجاسات يعني محل التخلي أن كثير من الناس إذا أراد أن يتخلى التبولاً أو نحوه استترى ببئير استترى بأحد العفل حيث يكون مظنة الأبوال ومظنة النجاسات والبرازة نحو ذلك هكذا أعللوا من عدلة واضحة سئل النبي صلى الله عليه وسلم انا اصلي في مبارك العبل قال لا انا اصلي في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة انا توضأ من لحوم الغنم قال نعم انشئت انا توضأ من لحوم العبل قال نعم هكذا هذا الدليل هكذا هذا الحديث الذي لديه ابن معجة وإن كان فبعا جاء يبطأنا فيه وقال فيه مقال محابة القفل السابع فوق ظاهر بيت هذا كذا أي فوق صبص الكعبة هو كذلك أيضا فيه داخل الكعبة وخص ذلك بصلاة, التط... بصلاة الفرد فانه لا يصلي ابوك الكعبة ولا في داخل الكعبة ولا في داخل الحطيم الحجير وسبب ذلك انه يجعل بعض الكعبة خلفه وبعضها عن يمين وبعضها عن شماله ولا يستقبل إلا ربع الكعبة حائط أحد من حيطان الكعبة حائط يمين وحائط شمالي وآخر آخر أخلها. والمصلي له المصلي يستقبل القبلة يستقبل الكعبة كلها هكذا اذكروا أمم مين هاء؟ الصلاة الحش الحش أيضا ملح هو المرحاض الذي هو محل كبر الحاجة يسمى حش ويسمى مرحاض ويسمى خليل ويسمى أنسبنا اي بيت الخلق اي بيت الماء يعني محل التخلي قيل ان النهي عن الصلاه فيه لانه مظله في النجاسه ولانه محل كشف العورات ومحل علقاء الابوان ونحوها واذا قلت انه قد يكون نظيفا إنه الآن يجهلونها مبلطة وينظفونها ولا يرى بها أثر نجاسة والبراز يصب عليه ما يخرج يخرج مع المجاري ولكن مع ذلك إلما كان محل لإلقاء النجاسة إنه في ولأنه أيضا محل يتسلط الشياطين يتقدم لنبيبا بكضاء الحاجة يقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول يكل. اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبز والخبائث اذكر ان الشياطين واناسهم وجاء بحديث يستثمر عند البول فان الشياطين تلعب بمقاعد بني ادم النهي عن الصلاه والحشوش الاحتمال النجاسه ولانه لما اننا الشرع من الكلام وذكر الله فيه إذا كان من الصلاة أولى يدخل الحمام إبعى إنه لا يذكر الله أبي ذلك المكان المستقبل ينزل اسماء الله عن أي ذكره لأنه أيضا يدخله بالشيء ويذكر الله إلا لهذا وهو أنه عليه السلام كان إذا أراد يدخله ينزل خاتمه لأنه اسم الله يقول واسلحتها ولا تصل الصلاة باسلحتها لانها تتبعها في البيع اهم يقول صاحب الشرح الصحيح قصر النحي على ما تناوله النص الصحيح انه يجوز الصلاه باسلحتها كد يكون ذلك ايضا ضرورة يتشاهدون بعض المساجد، يبيه اخر المسجد سابس البيارات يمثلي المسجد يضطرون الى ان يصلوا على سابس البيارات الى ما نعمن ذلك بينهم وبين النجاسات صبات قويه هل يكادكم بإنها تصبح الشبر أو أكثر من شبر إذا لم يعد ذلك البلاد ولا يرؤون نجاسة ولا يحيشون من رائحتها ولا يحيسون بها ويحتاجون إلى أن يصلوا على التي في البيوت إذا كان الإنسان أحتاجا فصل في بيته فقدر مجرى أو بيارة التي سعي البالوها لا مانع معنى. لا معنى من ذلك كذلك سطف الميزرة الميزرة قديما كانت أرنة فعبية وكتكون مطيئة وتتأثر إلى جاءتها الدماء وكذلك ايضا تتشرب الدماء نحو ذلك فلو كنت مثلا ان لها سطح هذه المجزره واحتاج الى ان يصلي فوق سطحها الانفجار احتاج الى جاء سطح الشقق سطن هذه البيئة المجازر يتخذوا شقاكا فيه سكان قد يحتاجون للصلاة فيه النساء والمهذورون سطح المجزره كذلك أيضا سطف المزبلة سطح الحمامات الان الكنف التي هي هذه المراحيظ قد يحتاجون إلى أن يصلوا في سطحها وغير المانع إذا كان نظيفا لو كنت رأيضا أن الجبل كان مكاناً الذي تأطن فيه متقلاً على سطح تدخل سبيت يجزو أصلاً في سطح ذلك المكان ولكن ايضا يسابسوك عليه في الطريق اذا كان الطريق ام عشابات لكن ديما في هذه البلاد وفي غيرها يحتاجون الى ان يسبهوا الطريق يكون الانسان بيتا هنا وبيتا هنا والطريق بينهما فيحتاج الى ان الطريق يمد أخشابه هنا وهنا ثم يستغل هذا الهواء حلما ان أن يصلعي ذلك وكذلك أهلا صحيح يستطفل الحنانات الجميرة يعني أنه بعيدا عن أماكن النجاسات و أماكن وما أشبه ذلك ولا يستشف الفرد في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه السابق وفي تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما صلاة في المعنى والحجر منها، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولا على ظهرها لما تقدم إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء مما كصلاة إلى أحد أركانها وصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسم فيها لأن النبي صلى الله عليه وآدم وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه وألحق النذر بالنفل يتعال لكم هذا الصلاة عند أخير الكعبة عندنا الحديث لا يسمعنا وهو كاغو أهل الله. لأنه يكون مستجبراً لبعضها مستجبراً لحائط وحائط من يمينه وحائط من يساره ربها قدامه فقط فلا يكون مستقبلاً لها كلها ورد أن الصلاة على غيرها كما سمعنا وإذا سلئنا أن الصلاة على سطحها فكذلك في داخلها تنبيا على الصلاه بها المعنى واحد العله واحده الحجر اسماعيل الذي يرك نصف دائره الجانب الشمالي منها لا يصلى فيه روي ان عائشه رضي الله عنها طلبت ان, أن تصلي في داخل الكعبه فقال لها اصلي في الحجر فانه من الكعبة وذلك لان الكريس لما بنى الكعبة اكسرت منه النفقه فاخرجوا جانبا من جانبها الشمال ستة هذر وزيادة الزراع انه اربعة خمسين سنتي يعني اكثر من سلسة الحجر وجعل هذا الجدار الجدار الحجر للإحتياط وليطوغ الناس مرائح حتى يطوغوا باصل بيت كله ولا يتركوا منه شيئا هكذا نتمع الاصل أن الصلاة النفل يخفف فيها لأنه لا يشتغط بها دائما اتقوى الكعبة. الكعبة أذبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالطريقة راحلته، راحلة ويتوجه ويتوجه التي يسير نحوها تكون قلب القبلة في خلفه وهو يصلي على الراحلة أو عن جانبه هذا ذلك على انه يتسامح بالنافله فيجوز ان تصلي النافله في داخل الكعبه وفي داخل الحجر ووقف الظهر بيت الله تعالى <تصفيق> لانها تصح عن الحاجه غير القبله بخلاف الارض فلا بد ان يكون مستقبلا الكعبه كلها او خارجها ويستقبل جزءا منها تكون كلها وجهته أمامه اما النذر اذا النذر ان يصلي اهل الكعبه بل هو يصلي في الحجر ويصح النذر لان النذر ليس برضاً شغير انما هو الذي عزم به نفسه اذكر انه اذا لم يبقى وراءه شيء الفرض صح يعني لو قدر مثلا انه واكف على حافة الباب اباب الكعبة ولم يبقى خلفه شيئا او على الدرج يتشاهد ان هناك درج يكسل من صغير يصعد علي من يريد ان يفتح الكعبة او يدخلها فاذا اصلى على حفتها اعتبتها ولم يبقى خلفه يخلق هذه اي شيء فلا بس ولو سجد في داخلها ويصح النذر فيها وعلى ساطحها والنفل فبعضهم كان يستحب ان يتنفل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كعبة صلى بأركاتين ذكر أنه مره إذا جاء إلى عائشة دخل عليه حزيناً وقال إني صليت بالكعبة وأخشى أن أشك على أمتي يرون أن أرأيت من سكهم إلا بالصلاة في داخل الكعبة وليس ذلك أبي عجب أو خنقت. الثاني استقبال قبلة مع القدرة. بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وحديثه صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر ابن عمر ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه فإن لم يجد من يخبره عنها بيقيم صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة عليه لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة فصلى كل, فصل كل رجل شياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجه وإن أمكنه معاينة الكعبة فصربه الصلاه الى عينها لا نعلم فيه خلافا قاله بالشرح والبعيد إصابة الجنة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله رواه بالناجة والترميلي وصححة ويعدده قوله في حديث أبي بن الله تعالى عنه ولكن شرقوا من شروط الصلاة استكمال الكبلة وتعرفون ان الشروط يتتقدم المشروط فشروطها قبلها هذا الشرط استقبال الكبلة لا يكمل الا وقد استقبلها، ودليله يقول الله تعالى فلنوالي انك كونه ترضاها هو اللي يوجهك شطر المسجد الحرام في سنه في سوره البقره كررت بالتاكيد وحيثما كنتم في ايه مكان هو ان وجوهكم شطره اي توجهوا بوجوهكم شطره الإجماع على ان امراض الصلاه إذا أردتم الصلاة وليس استكبار الكبلة دائما في كل الحالات وإن كان استكبار الكبلة أفضل من استدبارها في أسرنا الحديث خير المجالس ما استقبلت به الكبلة ولكن الا يتيسر لكل احد يكون دائما وجهه الى القبلة اذا عرف ان المراد عندما تريدون الصلاه اجاء في ذلك هذا الحديث اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اكبر إلى اخره امراه قبل أن تتقبل القبنة قبل أن تخبر فدل ذلك أهلها شرط وقصه أهلكم لما, لما فرغت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يستقبل بيت المقدس والكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس الذي هو قبله انبياء بني اسرائيل ولما هاجر الى المدينه تعزر عليها يجمع بينهما فاستقبل بيت المقدس ولعل ذلك التاليف لمن هناك من اليهود وبقي يستقبلانه سته عشر او سبعه عشر شهره ثم انه اشتاق الى ان يصرف الى الكعبه فكان يتحرى الامر بذلك نزل عليه قوله تعالى سيكون السؤال من الناس ولا عن كبلتين ولا كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب أئس يستنكرون إلى أن صرف عن البيت المقدس كل الله المشرق والمغرب <تصفيق> عمل كل الله والذي يأمر بهذا وبهذا أجمع لك أن راسك لفنيك في السماء أفعل ولا ينكرب لسنتربها هو اللي عجك شطر المسجد الحرام فهكذا عند جاء الأمر نزل الوحي بذلك يكيل انه نزل في الليل ثم ان اول صلاة صلى الى الكابة صلاة الفجر ثم يكيل ان اهل الكبار ما جاءه وخبر إلا هم في صلاه الظهر وكان في صلاه العصر جاءهم إنسان وجوههم الى إن الشام الشمال فكان ان تصليت خير رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه القران الاستقبال الكعبه فاستقبلوها كانت أجوههم أخي من الشعب فاستدار الصدق بأكمله حتى صار الشرقي غربيا وغربي شرقيا وإمامهم صار معهم استداروا نحو الكعبه حتى لذلك على خربيتها فكلنا في الاسفار قديما نختلف قبل وجود البوصلة ونحوها فبعضان يقول بعضان يقول من هنا ونصلي من اجتهاد نصلي إذا اتحرينا فهنا يقول إذا لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد اذا قدر انه اخطا ارنا اعاده عليه روى عبد الله بن عمرو بن ربيعان اكلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اي ليله مظلمه فلم ندري اين القبله فصلنا كل رجل في هذا ولما اصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أتولوا اذم وجه الله هكذا رواه ابن ماجه. لو اختلفوا أكار بعضهم أركب لحاهنة أكار بعضهم أركب لحاهنة وكل أمهم جازم صلوا جماعتين أنتم تقولون ابن السادة وصلوا حين اختياركم وأنتم تقولون ألقوا قبل أخونا صلوا إلى اختياركم إذا كان أمارهم إنسانا أن ليس لك الاختيار ولا الإتهاد يسبأ أيهما أوثق في نفسه واذا تبين أنهم اخطأوا إذن لا يعيدوا لأن هذا هو الاتحادهم. يعرفون القبلة بمنازل الشمس والقمر في الليل تعرف بالقبل القبل الشمالي الذي هو يكون في الشمال نجم معروف يسمى الجدي هذا ثابت لا يتغير دائماً هو هنا يتحرك المكان إلا يمشي إشاركاً ولا غرض فأهل اليمن يستقبلون أهل تلك الجهات أهل العراق وتلك البلاد يستجبرون أهل هذه البلاد يجعلونه عن اليمين أهل في الاحتيانها يجعلونه أن اليسار هكذا هكذا يهربونها عظى ببقية المنازل النجوم الأخرى يهربونها عظى بطلع الشمس بغروبها وبيطلع الكاميري بغروبها هكذا يهربونها بهذه العلمات إذا كان في مكة. فانه يلزم ان يتحرى ويصلي الى اين الكعبه وهكذا اذا كانوا في الحرم فانهم يصلون الى اين الكعبه كما تشاهدون انهم يصلون الى الجهه الاربعه اذا كان الامام الجهه الشرقيه فلا يتقدمون عليه يصفون وراءه الذين في الجهة الشمالية يقرؤون من جهة جدار السجر يستقبلون الحجر وما وراءه الذين في الجهة الجنوبية يقرؤون من الجدار جدار السابة يصفون بين الركنين اليمانيين يكونون اقرب من الامام الذين في الجهة الغربية كذلك يقربون حتى يسجدوا على الجدار أو ال جدار او اما البعيد البعيد عن بهذه يا البلاد فها الجهة ان يتو ان الى الجهة هذه البلاد ارجله توجه في الى الغرب معلومه انهم لا يصيبون عينها بالدقه ولكن يكفي انهم يتوجهون اليها جاء هذا الحديث قوله رسول الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب يتيبل الخطاب لاهل المدينه اي ان قبلتهم جاءت الجنوب هيكون القبلت ها هنا فما بين المشرق والمغرب قبلة لكم لو مال أحدا أن الجنوب يمتا أو إسرة فإنه جائز في بلاد هذا يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة اذا مال الى الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية لازم أن يصيب بالدكة عين الكعبه آخر أبي حديث نبي عيوب لا تستقبل كملة بغائط ولا فول ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا فدل ألا أنه لا يكون من تبع مرتهدا ألكب إلا إذا شرك أو غرب أنه إذا ما من هنا أو من هنا فقد دخل في النهي التاسع النيه ولا تسقط بحال بحديث عمر رضي الله تعالى عنه ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتميز كسائر العبادات وزمنها أول العبادات أي قبلها بيسير والأفضل, والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك خروجا من خلاف من شرط ذلك وشرط معانية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او وتر او وتر او راطلة لتتميز عن غيرها وإلا اجزأته نية الصلاة اذا كانت معسلة مطلقة ولا يفترض تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم قدام بعد الوقت أم صواته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي أو فرضا لأنه إذا نوا ظهرا أو نحوها علما أنها فرض فاخر النية شرطا جميع العبادات ولا تتميز العبادات من العادات إلا بالنية وتقدم انها شرط في الطهارة على في الصلاة ولو صلى انسانا يعلم غيره فقال وعلمك الصلاه الصلاة ثم قام ثم رجاء ثم يسجد ثم انتهى من الصلاة انقلوا هذه التعليم ما صليت أهل الفريضة نيتك أن تعلم هذا كيف يصليها فلا بد من النية اتشدد الفقهاء الشافعية في أمر النية وذكروا فروعا كثيرة من مسائلها، ومع ذلك اتابعهم هكاء الحنابلة تأثروا بما ذكروا فارضعوا هروعا كثيرة في ولا وناقشهم بعض المحققين كابن القيم رحمه الله وقالوا ان النية ضرورية في كل امل وليس احد يعمل عملا بغير نية فاما ان تكون النيه صالحه او فاسده فالصالحه معتبره والفاسده غير معتبره فلا حاجه الى هذا التكلف ولا الى هذا التشدد التعيين ونحوه لما يتشدد الفقراء الشفعيه صاروا يتلقفرون بها فعند الطهار يكون نويت أن أتوضع لصلاة كذا وكذا أن أرهل حدث لكذا وإذا أراد أن يصلي الظهر التقوى الكبنة وقال نوعيت أن أصلي الظهر أربع ركاءات بوقتها أداء مؤتما أو, أو, أو, أو إماما نوعيته أدى أهل الله أستقبل قبله وهذا لا حاجة إليه وهكذا عظة التكليفهم بأن يستحضرها بقلبه فإن ذلك ايضا لا حاجة إليه أنت مثلا إذا توضعت في بيتك وتوجهت الى المسجد قلبك قد ما شغلان تهدي نفسك من اشياء جاءك وجاك انسان نحبك وعاوفك انت تقول الداعي اذهب ان اصلي اذا جاءك اخرك الى ان تذهب انطلق لسانك سالك اريد ان اصلي صلاة عشاء صلاة الفجر فقد على ان كلبك قد هزم، على هذه الصلاة فلا حاجة الى ان تحرق قلبك عند الصلاة ولا عند الطهارة ولا عند كل تكبيره أبل النية موجودة غير مفكودة حتى كانوا لو كله ان يعمل عمل بدون نية لكان من تكليب ما لا يطاق لان الإنسان لا بد ان يكون في قلبه سباب لهذا الاعمال فالنيه ملازمه لحديث عمر إنما الاعمال بالنيات ومحلها الكلب والتلقب بها بدأ. حقيقة حقيقه إن النيه انعزم على فعل الشيء على فعل الطهاره كربة على فلسل الصلاة عبادة شرط إلى الإسلام والأخوة التميز لأن هذه شرط لسائر العبادات والذي يصليه كافر ولو نوع أن عبادة أو يصليه مجنون إلى نية له وأكل انا طحل لم يبلغ انا الله انا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إعلام إلا الله أشهد أن محمدا إعلام الله أشهد أن رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا السلام هيا السلام هيا السلام حيا يقول وشريط معنية الصلاة تعيين ما يصلي من باطر او عصر او جمعة او وتر او راتبة لتتميز عن غيرها ومع ذلك يقد يصيح ان يصلي الظهر اخالف من يصلي العصر ولو اقتنعت نيه الامام يالمامون اذا باتتك صلاه الظهر ان ياتهم للعصر العصر وصليت معهم نية الظهر الظهر انك وعصر انهم اجزاء ذلك لان هذا المتفق هذه اربع ولكن كل واحد انه ايته لا بد ان الانسان اذا دخل بالصلاه ينوي يعرف انه يصلي ظهرا او مغربا او هجرا او جمعتان او ناخره او نحو ذلك يكون عازما على ذلك ولا يشترط ويحرك قلبه بذلك لانني يتمحل القلب لانه عازم عازم على ذلك ويشترطوا أو يجدعوا أنية الصلاة إذا كانت ناغلة مضركة أنية الصلاة أريد أن أصلي هذه ركعتين تكون ناغلة يصدح أن تكون مثلا راتبة أو صلاة الوحى أو صلاة تأجد إذا كانت ناغلة فيصلحوا أن تصلوا على التنويح حنافذة لا اجترط يقول لا اجترط كون الصلاة حاضرة أو قرأ لأن هذا لا يختلف إلا يختلف المدى بمهما صلى أمع الغيم وبان بعد الوقت أن الصلاة أو صحيحة مع أنه قد نوها أداءا هكذا قالوا قبل وجود الساعات الدقيقة هذه، قلنا نتحرى إذا كان الغيم نتحرى إما بالزمان وإما بالقراءة أما بوقت الظهر وكذلك وقت العصر لأن الغيم يشتد وقد أه... أه... قد غيّم على الشمس خلال نهاله الوقت فأحيانا يتبقى يتأخرون كذا يصل الظهر إلا كرب العصر كذا يصل لنا العصر إلا كربا الغروب وتكرى مع ذلك هي صحيحة نوعها انها ادى وهي من حقيقة قضاء لانها صلى بعد خرج رجل التلسية اذا لا يشتهد اذا لا فرق بين اي انوية انها قضاء او ادى احاضره او قضاء لصلاة فائته لا يختلف الحكم كذا ايضا كأنها فرضا إن أنها ظهر فلحاجة إلى, إلى أن يستحضر أنها برض يعني الظهر كافي أنت تعرف أن الله فريضة فلا تقول أو تهدي نفسك أنها فرض أنها نصلت فريضة بل يكفي نيتك أن أنها هي الظهر وتشترط نية والاهتمام للمؤمن لان الجماعه يتعلق بها احكام وانما يتميزان دنيا فكانت شرطا في الفرد وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نيه الامامه في النفل لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه واله وسلم متفق عليه وعنه وكذا في الفرد اختارهم الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وساقا للآمينات الثناتي. قال في الشرح ومنما يقويه حديث جابر رضي الله تعالى عنه وجبار. وتصح وتصح نية فارقة لكل من منهما بقدر يبيح ترك الجماعة بقصة المعالم رضي الله تعالى عنه. وقال الزهري رحمه الله في امام ينبوه الدم أو يرعف ينصرف. وليقل وليقل اتنوا صلاتكم واحتج احمد رحمه الله لان معاويه لما طعنوا صلوا وحدانا صلوا وحدانا ويقرا مامون صارخ امامه في قيام او يكمل وبعد الفاتحه كلها له الركوع في الحال لان قراءه الايمان قراءه للمامون ومن احرم بفرض ثم قلبه مثلا صح ان اتسع الوقت لكن يكره لغير غرض صحيح مثلا ان يحرم فردا فتقام جماعة نص احمد رحمه الله في من صلى ركعة من فريدة من فردة ثم حضر الامان واقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم وإلى ومصح وبطل فرضه لأنه أسد نيته هذه المتائج إن تألكم النية ولا تألكم عيرا بالصلاة الجماعة يقولون اجترض انك امام تنوي الامام وانك محموم تنوي الاعتمام ان الامام يدخل في الصلاة على انه امام والمحموم يدخل فيها على انه محموم وبالك لانه ماك فرق بين الامام والمحموم حتى ذكر أن الإمام يتحمل زمانية أشياء نظمها بعضهم ثابتوا لي زمانية بها أمر المصلي عن المحموم يحملها الإمام ذكرها ف مثلا والكنود أوى يقول ملع السماوات وملع الارض يقول انه يتحملها واذا كان كذلك لا بد انه ينوي الامام يكونه اماما والمعموم كونه معموما الجماعة يتألكم يا احكام ولا يتميز ينفقكم هذا الا بالنية فلذلك اشتريطت اشتريطه الفريضة مع نية الامامة والاعتماد الكول الثاني يقدمه بالمقنع والمحرم لا تشترط نية الامامه في النبل أبل يجوز ان يقلب المنفرد نفسه إماما هكذا واستدالوا بأنه في صلاة أقيام الليل كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على نية انه منفرد وكان ابن عباس متوربا ثم كبر إلى جانبه فقالب نفسه إماما بعدما كبر وهو مأمو ومنفرد قالب نفسه إماما وصار يسمع ابن عباس الكراهة وصار ابن عباس لتابعه فدل على أنها لا تشترط نية الإمامة من الأول بل يقلب المنفرد نفسه هكذا لما أحرمنا أوصلنا بهي واختلب في الارض والراجح حيثا انه يجوز ان يقلب المرهد نفسه اماما في الحرب، هكذا اخترى المرفق الشرح والشيط قيد من تيمية وكان به قيمة الثلاثة ومما يقيد ويقويه حديث جابر وجبار الحديث رواه مسلم في آخر صحيحه حديث طويل ذكر أنهم تخلفوا عن الجيش ولما تخلفوا جاءوا إلى ماء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم كبر ثم جاء جابر ابن عبد الله وتوضا وكبر عن يساره فاداره عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر وكبر عن يساره فدفعه خلفه فكبر وحده منخلدا ولما جاءه جابر يكلب نفسه إماما الدل ذلك على أنه لا ان أن المنخلد يكلب نفسه إماما وكذلك ايضا في حديث ذكرت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وكان معتكبا جاء أناس وكبر وراءه وبينه وبينهم ستاره فلما أحس بأن كلب نفسه إماما ورفع لنا الصوت ورفع لنا التكبير فكلب نفسه إماما وقد يكبر على انه ممهرد ادل ذلك على الجواز انه لا يذن ان ينوئ الامامة من حين يكبر بل يقلب الممهرد نفسه اماما وكذلك عظا يقلب الماموم نفسه عظا اماما الصورة ذلك الى كان للامام عذر ثم استخدم اجتنب واحدا من المامومين ماموما كان نفسه امامه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم بانه لا يقدر الا يصلي بهم التفت اليهم أضعطاني أني كالكلب عند ذلك أقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم أكلب نفسه إماما بعدما كان مأموما أكذا كذلك لك عظى يكلب الإمام نفسه مأموما الدليل عظى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين ابن عوف وكان لبلاد حضرة الصلاة تقدم ابو بكر حضرة الصلاة تقدم ابو بكر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كتكبروا وشكصوا حتى جاء خلف ابو بكر وصفقوا وانتبهت ابو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر كبر من فرعه مأموما ثم كلب نفسه إماما كبر أبو بكر إماما ثم كلب نفسه مأموما فذل إلى ذلك مما يتسامح فيه وتصليح نية المفارقة لكل منهما لوذر يبيه ترك الجماعة لكصة مؤام وذلك لأنه مرة يكبر في صلاة العشاء وتتهي سورة البكرة صلى خلفه رجل متعب، يبي ذلك اليوم وعرف انه لا يطيق ان يصلي معه فنوى الانفراد ونوى المفارقة انفرده صلى لنفسه فارك الجماعة هكذا وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم